فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِنَّ لَهُمْ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةِ الْأَهْلِ كُلِّهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وقت رب الوعد الحق فإذا هي شافصة أبوصار الذين كفروا فإذا هي شافصة أبوصار الذين كفروا ياويلنا قد كنا في عفة منها لا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون